All uh right. -huh. ديع ايها الله يكونكم كما ربان يا <Big Korean language activities> <S short> <pequeña> Oh, I'm not going I'll tell you What? Thank you, can see a one whose child love. وكنتم الزواج الثلاثة فأصعى وأصحاب المشامة ما أصحاب المشامة أصحاب <تصفيق> المشامة No, <laughs> A th ordinaryUS une multimass dość-удot! for a killer Հաշսան Well, I'm sorry.